ح لل قاومني ربي الى من قال يا قوم ان الله ما لكم من No. Mm -hmm. I... I'm <laughs> I'm mm -hmm.